بسم الله الرحمن الرحيم ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا اذ نادى ربه نداء خفيا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 قال كذلك قال قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا قَالَ رَبِّ جَعَلْرِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ فَلَا ليال سَوِيَّا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 وذرئا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم اذ تبذت من اهلها مكانا شرقيا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 قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولن يمسسني بشر ولم أكو بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية لنبي ناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فاجا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 وَهُزِّي إِلَيْكِ بجذع النَّخْلَةِ تساقط عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا ترين مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا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 وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَعْنِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيَّا وَبَرْوًا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يجعلني جَبَّارًا شَقِيَّا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ ولدت، وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبَعَثُ حَيَّا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 إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أَخَاهُ هارون نبيا واذكر في الكتاب إِسْمَاعِيلَ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 فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم ثم لنحضرنهم حول جهنم اجسيا ثم لننزعن من كل شيعه ايهم اشد على الرحمن عتيا.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 وَإِذَا تتلى عليهم آيَاتُنَا بينات قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الفريقين خَيْرٌ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الفريقين خَيْرٌ وَأَحْسَنُ نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرنهم أحسن أفافا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة وإن السَّاعَةَ فسيعلمون من هو شر مكانا وَأَضْعَفُ جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هُدًى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا